كبريا وطفل وصل مصطفى كامل الى الدراسه حتى نال شهاده اتمام الدراسه الابتدائيه سنه 1887 وقامت المدرسه حفلا فخما لتوزيع الشهادات على الناجحين دعت اليه الخديوي توفيق وكبار رجال حاشيته والوزراء ورطا من عليه القوم ثم حدث في هذا الاحتفال الكبير حدث عجيب دل على ما تنطوي عليه نفس هذا التلميذ كان من نظام الحفل ان يتقدم الطلبه الناجحون للمثول بين يدي الخديوي واحدا فواحدا وقد اعد اعد الطلبه لهذا الغرض فلقنوا العبارات المناسبه في هذا المقام ومنها انه في حال ذكر اسم الطالب او اسم والده يجب ان يكون مسبوقا بكلمه عبدك وأصغى مصطفى كامل كما أصغى بقية زملائه لهذه التعليمات وأن اختلف عنهم في طريقة تنفيذها ونفذت المدرسة برنامج الحفل بدقة وجاء دور الطلب الناجحين للمثل بين يدي الخديوي ونفذوا التعليمات بدقة إلا مصطفى كامل فحين سأله الخديوي عن اسمه أجاب باعتداد وأنفه مصطفى كامل غير مسبوق بكلمة عبدك وعن اسم والده أجاب أيضا المرحوم علي أفندي محمد فعقب الخديوي على سبق معرفة بإخلاص والده وكفاءته وكفاءته والضابط من خلف التلميذ الصغير يكاد ينفجر من الغيظ يهمس إليه أن يذكر كلمة عبدك قبل كل إجابة فتجها له مصطفى كامل وظن الضابط أن الطالب نسي من رهبة المقام أن ينفذ ما أمر به وانفض الحفل وغادر الزائرون المكان وستدعي مصطفى كامل امام الضابط ومدرس المدرسه ونناقش ونناقش في اسباب عدم اضاعته وتنفيذ ما كلف به فاجاب بكل شجاعه وجراه كيف تطلب مني ان اذكر امام الخديوي كلمه عبدك وما كنت انا عبدا ولا كان ابي كذلك ولو قلت غير الحق كنت كذابا ومحتالا وحاش لي أن أكون كذلك فاضطرب, فاضطرب الضابط ولم يستطع أن يغالب دهشته كيف ينطق تلميذ صغير لم يتعد عمره الثالثة عشر بهذه العبارات ولا يستطيع أن يتفوه بها الكثيرون ممن هم أكبر منه سنا ومقاما من مفردات الدرس رهطا من علية القوم أي جماعة من عظماء القوم لم يتعد أي لم يتجاوز تنطوي عليه مقاما اي تضمه وتحتويه اعتداد وانفه اهتمام واعتزاز المثول بين يدي اي الوقوف امامه حاشا لي تعبير يفيد الرفض والانكار يتفوه ينطق